بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث لسر اجتمعوه وهم يلعبون ل ا ه ي ة قلوبهم و أ س ر ا ل ن ج و ى الذين ظ ل م و ا ا ل ه ذ ا إ ل ا بشر مثلكم أ ف ت ا ت و ن السحر و أ ن ت م تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل فلياتنا ت ر ا ه ب هو شاعر ف ل ب آ ي ة كما أ ر س ل الاولون ما آ م ن ت قبلهم من قريه اهلكناها أ ف ه م يؤمنون وما أ ر س ل ن ا قبلك إ ل ا رجالا يوحى إ ل ي ه م ف ا س أ ل و ا اهل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ي أ ك ل و ن الطعام وما كانوا خالدين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 أ ف ل ا تعقلون وكم قصمنا من ق ر ي ة كانت ظالمه و أ ن شانا بعدها قومنا خريد فلما أ ح س و ا ب ا ن انفسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا إ ن ا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء وما بينهما لاعبين لو ردنا ان نتخذ له ولتخذناه من لدننا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا فيدمغه ه ولكم زاهق و الويل مما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكبرون يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ام اتخذوا آ ل ه ة من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آ ل ه ت إ ل ا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا ي س أ ل عما يفعل وهم ي س أ ل و ن أمت اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم وما أ ر س ل ن ا من قبلك من رسول إ ل ا يوحى إ ل ي ه أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم ب أ م ر ه يعملون يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم ولا يشفعون إ ل ا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا أن نسل م و س و ع ك ا ن ت رتقا ت ا ف ف ق ن ا ه م ا و ج ع ل ن ا م ن ا ل م ا ء ك ل شيء حي أ ف ل ا ي ؤ م ي ه وجعلنا في ا ل أ ر ض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفظا و موسوعه ا م ع ر ض و ن وهو ا ب ل س ي خ للعلوم ق ا ن الاسلاميه و ا ش و ا ر كل ف فلك ي س ب ح و وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان بت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون واذا راك الذين كفروا يتخذونك الا هزؤنا هذا الذي يذكر آ ل ه ت ك م وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل س أ ر ي ك م اياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تاتيهم ب غ ت ة فتبهتهم فلا يستقيمون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 قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ア م له م ーエリヘ تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم و ل ヒムワナウムンミンナイス استعنا ه و ل ا ء واباءهم حتى طال عليهم العمر أ َ ف َ ل َ ا يرون َََْ أ َ ن َ ا ن َ ا ت ِ ا ل َ ر ض ننقصها ََُ من ِ اطرافها ََِ أ ف ゴジンの言 ا ل 何 ب かわからないことは何故かわ م ら ا いことは何故かわか م ないことは何故かわからないことは何故かわ و らない م نفحة من ع ذ ا ب ربك ل ي ق و ل ن ي ا و ي ل ن إنا كنا ا ظ ل م ي ن ونضع ا ل م و ا ا ز ي ن ل ق س ط ل ي و م ا ل ق ي ا م ة ف ل ا ت م ن ي ه و إ ن كان مثقال ح ب ة من خردل ن ت ي ن ا بها وكفى بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم ب ا ل غ ي ب وهم من ا ل س ا ع ة مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه أ ف أ ن ت م له منكرون ولقد اتينا إ ب ر ا ه ي م رشده من قبل وكنا به عالمين إ ذ قال ل أ ب ي ه وقومه ما هذه تماثيل التي أ ن ت م لها عاكفون قالوا وجدنا آ ب ا ء ن ا لها عابدين قال لقد كنتم أ ن ت م واباؤكم في ضلال مبين قالوا أ ج ئ ت ن ا بالحق أ م انت من اللاعبين قال بل ربكم َُُّْ رب َُّ السماوات َََِّ و َ ل َ ر ض ِ الذي َِّ فطرهن ََََُّ و َ أ َ ن َ ا على ََ ذلكم َُِ من َِ الشاهدين ََِِّ وتالله ََِ ل َ أ َ ك ِ ي د َ ن َ اصنامكم َُْْ بعد ََْ أ َ ن ْ تولوا َُُ مدبرين َُِِْ فجعلهم ََََُْ جذاذا َُ الا َّ كبيرا ًَِ لهم َُْ لعلهم َََُ اليه َِْ يرجعون ََُِْ قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا إ ن ه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إ ب ر ا ه ي م قالوا فاتوا به على أ ع ي ن الناس لعلهم يشهدون قالوا آه انت فعلت هذا بالهتنا يا إ ب ر ا ه ي م قال بل فعله كبيرهم هذا ف ا س أ ل و ه م إ ن كانوا ينطقون フローラーレスラーレスラーレスラーレスラーレスラ م レスラーレスラーレスラー ثم ن ك س و ا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أ ف ت ع ب د و ن من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إ ن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م و أ ر ا د و ا به كيدا فجعلناهم ل خ س ر ي ن ونجيناه و ل و ط ن ل ى ر ض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين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 وكانوا لنا عابدين ولوطنا ت ي ن ا ه حكما وعلما ونجيناه من ا ل ق ر ي ة التي كانت تعمل الخبائث إ ن ه م كانوا قوم سوء فاسقين و أ د خ ل ن ا ه في رحمتنا إ ن ه من الصالحين ونوح اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا エンナムケノウコウメセウィン ف أ غ ر ق ن ا ه م أ ج م ع ي ن وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا ت ي ن ا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعه لبوس لكم ليحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح ع ا ص ف ة تجري ب أ م ر ه إ ل ى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالم ي ن ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين و أ ي و ب إ ذ نادى ربه أ ن ي مسني الضر و ف ض ي ل ه الدكتور محمد ر ا ت النابلسي ا ت ج ب ن ا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أ ه ل ه ومثلهم معهم ر ح م ة من عندنا رحمه من عندنا وذكرى للعابدين و إ س م ا ع ي ل و إ د ر ي س وذا ل ك ف ل كل من الصابرين و أ د خ ل ن ا ه م في رحمتنا إ ن ه م من الصالحين و ذ ن و ن إ ذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ُ وزكريا أ اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين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 والتي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آ ي ة للعالمين إ ن هذه أ م ت ك م أ م ه و ا ح د ة و أ ن ا ربكم فاعبدون وتقطعوا أ م ر ه م بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون وحرام على قريتنا ه ل ك ن ا ه ا انهم لا يرجعون إ ذ ا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون افاذا هي ش ا خ ص ة نبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعلمون م ب د و ن من دون الله حصب جهنم أ ن ت م لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خ ا ر د و ن لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من ان الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون ح س ي ث ه ا وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون ل ا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل ّ للكتاب كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل ن ت م مسلمون ف إ ن تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادريء قريبنا بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع ا ل ا حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون